أقبل علي الليل أقبل علي الليل وازدادت الوحشي ما شوف غير ايتها تصارخ بده <تصارخ بديشة> شيخ وشيخ العشير حسين <تصارخ بديشة> محد شال <شعلنا> <تصارخ بديشة> مطروح وبجنبه علي الأكبر وجسام عبا عند البارحه يحوت السواوي يا امر ونهى كلهم مسلحين والخيل مسروجة وهل هم مستعدين مصغي للصائح ولا منهم جف النار وحسين يا من يسمع بخبايا ادخلها يسلي الحر ما وياخذ صدر طفلها وبات خيم نام فنبا وتزهى بهلنا خو يا حسين حالت رفرف اعلى واصبحيت وشبول الهواشم حالي وقول وامسات ما وتستر بالجفوف ويا يتا مقلوب هطارت من الخوف وين المعزب وين زهوة ديش ليا